كتاب القضاء كنا قبل يا طلبة العلم في ذكر أصول القضاء وذكرنا أولا الدعوة ثم ذكرنا الأصل الثاني وهو إثبات ماذا إثبات الحق وقلنا بأن الحق يثبت بماذا إما بالبينة أو بالشهود او بالقراء صحيح او بالاقرار او باليمين فذكرنا خمسة اصول يثبت بها الحق بالبينة او بالشهود او بالاقرار اقرار الرجل على نفسه او باليمين او بالقرائن وذكرنا ادلة هذه الاصول الخمسة في اثبات الحق الاصل السادس في اثبات الحق الكتابة وهو اثبات الحق بواسطة دليل كتابي معد مسبقا قلت والكتابة يثبت بها الحق قولا واحدا لأهل العلم وقد دل على هذا الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح أما دلالة الكتاب، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّن فكتبو وهذه الآية نص في أن الكتابة. أصل في إثبات الحق بل عدها سبحانه وتعالى بمنزلة ماذا؟ الإقراص لقوله ماذا؟ واليمل للذي عليه حق بل وهي تكافئ الشهادة لأن الكتاب متضمن لماذا؟ بل هي تكافئ الشهادة لأن الكتاب متضمن للإشهاد وقد قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أما دليل السنة فهو قوله صلى الله عليه وسلم سلاسة حق على الله عونهم فذكر المكاتب المكاتب يريد القضاء فأثبت الحق بماذا؟ بالكتاب بل قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة فاسبت ايضا الحق بماذا بكتابة الوصية بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم هم عند موته ماذا أن يكتب كتابا أما الإجماع فقد نص فإمة العلم على أن الحق ثابت بالكتاب لم يختلف رابعا النظر الصحيح ذاك كأن الكتاب يقوم مقام ماذا القول فهو من الإقرار إذن كما نقول على المكتوب في المصاحف هذا إيه؟ سلام الله اتفقنا اذا على ان الكتابة أصل في اسبات ماذا حق لكن لا بد من شروط يبقى شروط اسبات الحق بالكتابة الشرط الاول هل لا يتطرق الشك الى الكتاب من اي وجه كالتشكيك في خط الكاتب او اختلاط الخطوط او تزويره او نحو ذلك يعني لو جاء كتاب فعلا عند القاضي بدين لفلان على فلان ولكن تطرق الشك هذا الكتاب من وجود كشط او محو او نحو ذلك او ان امضاء الرجل وتوقيع الرجل فيه ماذا فيه تزوير او نحو ذلك إذن هذا الكتاب يرد ولا يقوم به إثبات ماذا حق ولا يقوم إثبات الحق به ثانيا هل يشترت الإشهاد على الكتاب قبل أن تكتب هل يشترت هب أن رجل كتب لرجل دينا مغير أن يشتر عليه هل يشترت لصحة نفاذ الحق أو لصحة الحق بالكتاب أن تكون عليه شهادة لماذا؟ مم. هذا وجه قوي ان الكتابة في حد ذاتها ما تعد اقرارا لنما الفرق بين الإخرار الكتابي والإخرار القولي واضح ويقلنا باشتراف الشهادة لأصبح مرض إثبات الحق هنا إلى ماذا إلى الشهادة لا إلى ماذا ولا سقطت الحجة بماذا بالكتاب ولا سقطت الحجة بماذا بالكتاب واضح إذن لا يشترط الإشهادة نعم نعم طيب نقول الشرط الثاني ولا يشترط في الكتاب الإشهاد ولا أن يكون من خط المدعى عليه بالعرف نص في إثبات صحة الكتاب يعني العرف نص كدفاتر كدفاتر الصرافي مثلا هل لو جاء رجل بدفتر هذا بدفتره إلى القاضي هل يثبت به الحق على المدين أم لا يثبت من غير توقيع للمدعى عليه ام لا يثبت هذا هو السؤال لان قرأت عادة السراطين ماذا ان يكتب ما دخل وما وما خرج فادعى رجل على رجل قال لي عنده عشرة الاف جنيه هذه العشرة الاف جنيه قد ماذا قد سحب بها من عندي ماذا تجارات وبضاعات فطالب الخاضي المدعي بالبينة قال اين البينة قال هذه البينة الدفتر الذي يدون فيه الخارج والداخل والدفعات المالية التي يدفعها ماذا وغالبا تدون بخط من السراط فانكر المدع عليه وقال لا علم لي بهذا الدفتر ماذا يفعل القاضي عنده هل يثبت الحق بهذا الدفتر دفتر السرار ام لا يثبت وهو يعد ضربا من ضروب ماذا اثبات الحق بماذا بالكتاب قول يا رجل يبقى اذا انت دليلك العرف بانه ما لم يأتي به نص ملزم من الكتاب والسنة او ما لم يأتي به تحديد رب العالمين امر بكتابة الحقوق فحيح وهذا وجه من وجوه كتابة الحقوق عند من عند الناس وفي أعرافهم هو كتابة الحقوق بواسطة ماذا تلك الدفاتر نعم فدليل العرف نعم ودما تعد قرينة هذه قرينة بأن معروف من قرائن موجودة في المجتمع أن الذي أن من قرائن العرف في التجارة أن هذه الدفاتر يثبت بها ماذا الداخل والخارج من البضاعات ماشي هذا ما سبق يا أخو ولماذا بارك الله فيك ها ان الدعوه جاءت الآن بهذا الكتاب يسبت بها الحق أم لا يسبت بها الحق؟ عمليات تجارية هو لا على الـ على شواصرو يعني لو ده سند في نفسه اللي هو المشتري نفسه اللي حق عليه إن هو عمليات, عمليات حق على تجارية لما صرفه يقوم عمليات تجارية ويستحق على في المسألة الشرعية ما لهن عمليات التجارية؟ ماشي من العمليات التجارية لا من قال هذا بيثبت بدليل لما بيرجع اليه يقول له حسابك وصل كام يقول له الدفتر صحيح اخر دفعه خذت كذا ودفعت كذا تمام بيثبت وقرى العرف بهذا انت ما تعمل بالتجارة <تصفيق> لا اه عند الحكومة يا رجل <تصفيق> <توقف> <توقف> ها. انا اتكلم الان ما في توقيع التوقيع يعتبر دلوقتي التوقيع ملزم لانه اصبح الكتاب مين اصبح الكتاب له انا اتكلم الان عن دفتر السرار هل يثبت به الحق يعني الاصل الاسبات الحق به والدليل ماذا ما جرى من اعراف الناس ما جرى من اعراف الناس واضح ما عندك يا خالد نعم يعني إذا أنت تعتبر أنه هو يؤخذ به إلا أن تتطرق ماذا قرينة إلى كذب المدعي كان هذا الرجل معروف تقاريا بأنه ماذا كذاب ليس عادنا ليس كذا واضح غير الاصلي يؤخذ ام لا يؤخذ ما مساله القراءه دي بعد لكن الاصل هل نعتبر هذا الكتاب ملزما ام لا نعتبره ملزما اه ما هذا عرف جاري بين التجار فعلا كما تقول ان اللي بيخرج بيخرج تخرج البضاعه بالدين وبتدون الديون ويدون الخارج والداخل الى, الى اخره واضح بدليل اذا كنت شخصيا بتعتبر بهذا الضبط يعني لو جاء يثبت به يثبت به الضرائب الان بتعتبر به بيه او لا تعتبر بيه انا بعتبره انا بعتبره بس ايه في ادله ثانيه حاجاته اياد لان هو اللي بس ماشي انت بت... انا بسال سؤال بتعتبر به ام لا تعتبر به الا ان نتطرق اليه ليه ماشي بقى في الاصل بتعمل ايه تنزل بس معي انت بتعتبر به بدليل انت لما بيجي عندك بتبي يعمل ايه بقى لأنه بقى عندي بقى عندي آه. آه. عندك انت. آه. الاصل عندنا على خلاف هذا انا <تصفيق> اخذ هو الذي عندك ليس الذي عندنا طيب يبقى الذي عندك ليس الذي عندنا لان الاصل عندنا ليس الشك صيح. صيح. ما هو قلنا لك الدليل الاعراف اللي جرت بين الناس ان اللي بيستلم بضاعة بيدون عليه في مثل هذه الدفات قلت والنص لفقهاء الحنفية في هذا من اعتبار دفتر الصرافي والبياعي حجة في اثبات الحق لأن أعراف الناس قرت على هذا والعرف يعد شريعة ملزمة لأمر الله تبارك وتعالى به وقد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الحق قلت وعليه العمل إذا هذا الأصل رقم كم الرابع ولا الخامس؟ السادس الاصل السابع في اثبات الحق العلم الشخصي للقاضي هل للقاضي ان يقضي بين اثنين بعلمه ام لا يجوز له ان يقضي بينهما بعلمه قلت وهي مسألة خلاف ما بين أهل العلم فذهب بعض أهل العلم إلى أن القاضي لا يقضي إلا بنحو ما يسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بينكما بنحو ما أسمع ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ولما صح في حادثتي النبي صلى الله عليه وسلم الشهيرة في وقعة اتهام هلال بن أمي امرأته فلم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعلمه بل قال لولا الايمان لولا الايمان لكان لي ولها شأن قلت وهذا مذهب ما المالكية والحنابلة وهو الارجح وان قال الحنفية بجواز ان يقضي القاضي بعلمه لا في الحدود يعني يقضي في اي قضية بعلمه لا في ماذا لا في الحدود واستدلوا على هذا بما يشرع للقاضي من الاجتهاد وبما وقع من سليمان عليه الصلاة والسلام من قضائه باجتهاده قلت والذي يترجح هو المذهب الاول وليس في أدلة الحنفية والشافعية ما يدل ما يدل على مشروعية قضاء القاضي بعلمه وذلك الأسباب الآتية أولا أن قضاء سليمان كان بالقرينة ولم يكن بعلمه والقرينة وجه من وجوه إثبات حق ثانيا أن اقتهاد القاضي لا يرجع فيه إلى علمه لما يرجع فيه إلى ماذا إلى الأصول العامة في الشريعة وإلى أصول الاستنباط بدليل انه لو اجتهد فخالف أصول الاستنباط هل يقبل قضاءه؟ لا يقبل قضاء إنما لابد أن يجتهد وفق ماذا؟ وفق أصول الاستنباط يعني من أصول الاستنباط أو من أصول الاجتهاد المتهم بريء حتى تثبت ماذا؟ لو سجن متهما من غير ماذا؟ من غير إدانة بعلمه هذا القضاء مرضود عليه لماذا مردود عليه؟ ها؟ لأنه خالف أصلاً من أصول ماذا؟ من أصول الشريعة واضح وثالثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاض الجنة بأنه إنما يقضي بين الناس بما عرف من الحق والحق هو ماذا هو الكتاب والسنة ولا يجوز ان يقضي الا بالكتاب والسنة لقوله تعالى ونحكم بينهم بما انزل الله حمكم طيب اتفقنا الآن على كم أصل من أصول إثبات الحق سابعة, سابعة أصول نعم ايه هو قاعد عليها السؤال ايو نعم طيب ما ما هذا ما يدل على أن قضاء القاضي لا يكون بعلمه إنما يكون بماذا إنما يكون بالقرينه لانه قضى بقرينة وجود الدرع عند اليهودي وقلنا بأن وجود الدرع عند اليهودي يعد اصلا في إثبات الحق كما أثبت يوسف الحق على أخيه بماذا بما وجد عنده من المتاع لا ما, ما, ما لعلم بهذا ما معنى أن يقضي القاضي بعلمه يقضي القاضي بعلمه يعني لا يقضي بالكتاب والسنة لأنه لا يظهر له حكم في هذه المسألة نعم سبق الكلام عن هذه سبق المرحلة الثالثة من أصول القضاء. إن أصول القضاء ثلاثة: الدعوة من المدعي، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك طرق إثبات الحق على له، إما بالبينة أو بالإقرار أو بالشهادة أو بماذا؟ أو باليمين أو بكل. فانتهينا من هذه المرحلة. بقية المرحلة الثالثة وهي من حكم القاضي، حكم القاضي. كيف يكون حكم القاضي وحكم القاضي هو فصل الخصومة وحسم النزاع بطريق الإلزام حكم القاضي يعد ماذا ملزماً ونافذاً واضح، وهو يعتمد على حجية الإستدات، ولا بد في حكم القاضي من مراعاة الآتي. قبل أن يصدر القاضي حكما لا بد من مراعاة الأصول الآتية في ماذا في القضاء. الأصل الأول الصلح فإن من أدب القاضي أو من أدب القضاء هو قيام القاضي بالمصالحة بين الخصوم. وفي ذلك عموم قوله تعالى والصلح خير وكما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة من خولة مع زوجها بما كان يحس خولة على الصلح ويقول لها انه من زوجك وابن عمك وكما وقع في حادثة اختصاص الصحابيين في الدين ان قال ضع وتعجل ضاع وتعجل يعني ينزل عن بعض الدين على أن يتعجل ماذا بقية الدين أو أصل الدين بدلا من أن تقول له مئة إلى آخر الشهر يأخذ هذا اليوم ستين أو خمسين إلى آخر وهذا من وجوه الصلح بين المتقاصمين وهذا أرجى من القضاء لقوله تعالى والصلح خير ولما في ذلك من رد الخصومه والقضاء يورث بين الناس الضغاء والأحقاد وفي الحديث إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفوع وفيه معنى طلب ماذا طلب الصلح إلا أن تصل الحدود إلى السلطان كما أن في ذلك من طلب العفو ايه ايه اتضر السلطانا اذا بلغت الحدود السلطان فين كنا من طلب العفو وقد قال تعالى في كتابه الكريم فليعفوا وليصلحوا يبا هذا أول ما يكون من أدب القضاء هو ماذا هو طلب القاضي الصلح بين من بين المتخاصمين الأدب الثاني مشاورة القاضي وفي ذلك قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم وفي ذلك قوله تعالى وشاورهم في الأمر وقوله في الأمر يشمل أمر التقاضي كذلك قلت ولما في الشورى من فضل فذاك ابعد عن ماذا عن الخطأ فذاك ابعد عن الخطأ واصوب في الحكم والله تعالى لم يجعل علمه عند رجل صحيح وإنما جعل علمه في من في الناس جميعا وما يدل على هذا الأصل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من مشاورة أصحابه في عظيم الأمر ودقيق الأمر كما شاور عليا واسامه وكما كان يشاور ابدا ابي بكر وعمر كما في وقعة من أسار بدر اثار بدر وكم كسر هذا في قضاء عمر من مراجعتهم من الصحابة وبخاصة من علي وبخاصة علي رضي الله عنه وارحمكم الله فإن اتفقت أقوالهم قضى بما اتفقوا عليه وإن اختلفت أقوالهم أخاذ بما هو أقرب من ماذا إلى الكتاب والسنة وإن اتفقت وتكافأت طالب مرجحا. اختلفت اقوالهم يعني قال هؤلاء بقول وقال هؤلاء بماذا بقول يخالف القول الاول ولهذا دليل ولهذا ايه والادلة ماذا متكافئة ماذا يفعل يطلب مرجحا يعني يشاول قضيا ايه ثالثا في المسألة واضح هذا ما يسمى ايه المرجح واضح فإن لم يكن أخذ بقول الأفق والأعلم، يبقى هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث في القضاء اللي هو أوصاف الحكم أولاً. سرعة الفصل لان في سرعة الفصل من حسم النزاع وفصل الخصومه ورد الحق لاصحابه يبقى لابد للقاضي ان يسرع في ماذا ولا يتأخر القضاء الا لمصلحة شرعية رجاء الصلح أو رد المدعى عليه لبينة المدعى يعني لا جزء تأخير القضاء إلا لماذا إلا لمصلحة شرعية كمثل ماذا؟ كمثل ماذا؟ طلب الصلح أو كإمهال المدعي عليه أن يأتي ببينة تكافئ من بينة المدعي كان هذا جاء بشاهدين عليه أنه أخذ منه مالا فالثاني أمهله حتى يطلب ماذا؟ شاهدين يشهد بأنه رد عليه ماذا؟ المال لكن الأصل فصل ماذا؟ النزوع النزاع وعدم مشروعية وعدم مشروعية تأخير ماذا النزاع طب لماذا لما في ذلك من حسم ماذا النزاع وفصل الخصومه وسرعة رد الحق لماذا لان الانسان بتأخير الحق يتضرر واضح ام لا يبقى هذا هو آه، مش الاصل السالس نقول اوصاف الحكم دا الاصل السالس وكلمنا في اوصاف الحكم عن ماذا طيب ثانيا تعليل الحكم وهو ما يعرف قانونا بماذا بحيسيات لما في ذلك من رد اسباب الريبة في ماذا الحكم وتطيب النفوس به وأن هذا أجز في القبول لكل من الإنسان علم أن هذا الحكم ماذا عالم حيثية هذا الحكم كلما يقوم طابت نفسه وكان ذلك أزعى له في القبول فلابد للقاضي أن يبين حيثية الحكم ليذهب ما في نفس الإنسان لأن أذكر أن قديما كنت في فصل خصومة حول مثلة قتل وكان الفصل فيها بحوالي خمسين ألف قنيه لأن القتل أولا كان شبه عمد لم يكن عمدا وثانيا قلت في حيثيات الحكم أن البادئ بالخصومة أو بال بالنزاع هو المقتول لأنه بدأ فضرب ماذا فضرب القاتل على رأسه فهذه الضربة لابد في مقابلها ماذا قود صحيح النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن يبقى هذا أولا وهذا مما ينقص من ماذا من الديه. ثانيا أنه بعد أن ضرب المقتول أخذوه إلى ماذا إلى المستشفى ولم يقصروا في علاجه بل استدعوا بعض الأطباء المهرة فأنفقوا في ذلك مبلغا ضخما يقارب سلسين ألف جنيه فهذا الأشك يخصم من ماذا من الدية بأنهم حاولوا استنقاذ ماذا استنقاذ روحه فلما استبان لهم هذا الحق صابته نفوسهم به وقد طلبوا أمرا أن يغربوا من أهل القاتل عن قريتهم أن يخرجوا أن يخرجوا أهل القاتل من ماذا وطالبوا بماذا وتحرجوا من قبول المال فلما استبان لهم أن الدية حق لهم طابت نفوسهم وأن الدية مال حلال طيب أما الأمر الثاني لما استبان لهم أن التغريب هذا لم يصدر إلا في وقعة واحدة وهي وقعة من؟ وحش لما قتل الحمزة وهذه الوقعة لا يقاس عليها لأنها وقع فيها ضرب من ضروب ماذا؟ خصوصية ما هو الدرب من ضروب الخصوصية في هذه الوقعة؟ أن الحمزه ليس كغيره وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمثلنا بسبعين وأن ذلك كان لأجل ماذا لأجل دفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما يجد عندما يرى من الوحشي ولما في قتلة حمزة من ماذا من بشاعة من إخراج كبده وكذا لكن الذي تتكلمون فيه وقعت ماذا اقتتال بين رجلين معركة بين رجلين أفضت إلى ماذا إلى قتل واحد منهم فلما استبان لهم كل هذا طابته صابت نفوسهم وصاروا بعد إخوانا ليس بينهم من نزاع ولا ولا خصوم إذن لابد للقاضي من أدب القضاء هو ماذا؟ تعليل ماذا؟ الحق لأنه قد يخفى الحكم عن ماذا؟ على صاحب على المدعى عليه أو على من جاء عليه حق واضح كمثل مسألة امرأة في وقع الطلاق طلبت إيه؟ ابوها طلب الولد او قال نعطيه الولد ما لنا حاجة الى الولد تمام لانه ابنه لانه لم يعرف وجه الحق ان المرأة حق بالولد ما لم ما لم تنكح ما لم تنكح يبقى اذا وجه الحق قد لا يتبين لمن للمدعائه عليه فتعليل الحكم ماذا يبين وجه الحق ايه لا، كما ذكرت في هذه الوقعة هم ظنوا أن لهم دية كاملة ولم يتنبهوا لأن حقهم في الدية الكاملة يسقط بأمرين بحق القاتل في القود وإن كان قاتلا لكن حقه ثابت في القود بما ضربه ماذا بما ضربه المقتول أول الأمر على رأسه وثانيا بما قاموا بماذا بطب وعلاج المقتول فنزلت بذلك الدية المبلغ الذي ذكرته وهو خمسون ألفا صد هاي أنت الأخير أنت آه نعم نعم من باب تقليل الشكم أنه لا شفاعة في الحدود ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها نعم نحن قلنا أن هذا أدب من, ايه من أدب القضاء لكن ليس ملجم قلت أن ذلك أفضل ذلك تجد كلمات تقول أزعن أقبل للحكم على وزن أفعل تفضيل واضح طيب هل عندكم شيء أخر طيب ثالثا تدوين الحكم <تصفيق> لما في تدوين الحكم من مصلحة كانتفاع الناس به بأ الذي أصبح علما انتفعوا به، وتصبح وقائع يمكن القياس عليها، كما في ذلك من حفظ الحكم وعدم رده بعد مما يجب الحرص على تنفيذه. رابعاً. لما يكتب الحكم هذا أفضل أفضل من وجوه لأنه أحفظ لهذا الحكم بأن تجري هذه الوقعة فتكون ماذا بابا من أبواب الخياس ثانيا هذا أبعد عن رده إن القاضي حكم به الآن ولم ينفذ ممكن رجل يدعى أن القاضي لم يحكم بهذا وقد يفوت الحكم من رأس من القاضي فكان في حفظه من ماذا من باب إثبات الحكم وعدم ماذا رده واضح كما أن ذلك أحرص في التنفيذ لأن القاضي ليس هو الجهة المنوطة بتنفيذ الحكم رابعا إصداره أمام الخصوم لما سبق أن الحكم على الغائب لا يجوز إلا لسبب شرعي، وهو الذي به يتأخر حق المدعي، ولا يسقط به كذلك. حق المدعى عليه في دفع الدعوى على النحو الذي سبق بيانه طيب بهذا يا طلبة العلم نقول قد انتهينا من باب القضاء ويبقى لنا فصل لطيف تحت عنوان المدعى فصل النزاع الودي ما يعرف بباب ماذا المصالحة باب المصالحة الودية التي هي دون القضاء وآداب تلك المصالحة الودية لأن هذا الباب وهذا الفصل مهم جدا بالنسبة لكم كطلبة علم فقد يدعى أحدكم إلى مثل هذا صحيح فيعرف كيف يمكن أن يفصل النزاع وأن يقضي في هذه المصالحات الودية بحكم الله تبارك وتعالى بما يحقق المصلحة من فصل النزاع وإبعاد الناس عن ساحة القضاء لأنها ساحة ماذا ضغائن وإحقاد وهذا باب كما قلت مهم لطالب العلم وهو ما يسمى بماذا فصل النزاع الودي فصل نزاع ودياً أو ما يمكن تسميته بالمصالحة الودية وما يكون من آدابها وأحكامها والله تعالى الموفق والمستعان طبعا بهذا يكون قد انتهينا من باب القضاء بحول الله وتوفيقه وهذا هو الباب الخامس من الرابع الباب الخامس نعم بفضل الله وطبعا أذكركم بالامتحان يوم السلساء المقبل وسيكون الامتحان بصحن المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى كما أنتم جلوس هكذا بإذن الله تبارك وتعالى ويبدأ الامتحان عقب صلاة العصر مباشرة فرجاء يعني أن تحرصوا على أن تصلوا العصر في جماعته هنا بالمسجد أن الامتحان يبدأ مع الساعة الخامسة وينتهي مع الساعة السابعة لأن يومها في شغلة طبعا تعلمون أني معتذر عن درس القبيلة إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم السلساء المقبل لوجود شغلة عندي محاضرة أخرى بمكان آخر والوقت لا يحتمل التأخير لأن المحاضرة هذه يوم الثلاثاء بمكان بعيد أحتاج إلى وقت طويل للوصول إليه وأنا على وعد لكم إن شاء الله تبارك وتعالى بأنه إن شاء الله تعالى سأكافئ أول ما أكافئ جميع الحاصلين على الدرجة النهائية مهما بلغوا عددا مهما بلغوا عددا والامتحان سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى فيه فرصة كبيرة جدا فنظامه كما نظام الامتحانات السابقة أما الفرصة الكبيرة فستكون في الآتي أولا سيكون في كل سؤال من الاختيار بحيث تفاضل أو تختار ما شئتها أن تختار من, إيه؟ من الأسئلة بمعنى سيتكون السؤال أحياناً من ثلاثة فروع تجيب على فرع أو فرعين فهذه فرصة كبيرة لا. الأمر الثاني أن الامتحان سيكون فيه تدرج في المستوى فسيكون هناك سؤال إن شاء الله تبارك وتعالى سؤال على مستوى الجميع وهذا السؤال هو درجته التي تكون أعلى إيه؟ درجة ثم يكون هناك سؤال على مستوى 70 بالمئة وهناك سؤال ثالث على مستوى 50 بالمئة وسؤال رابع على مستوى 30 بالمئة ثم سؤال أخير على مستوى 10 بالمئة إذا إذن الأسئلة سيكون فيها نوع من ماذا من التدرج في المستوى بحيث يحصل التمايز المطلوب بين الطلبة الأمر الثالث أن الامتحان أسئلة ستكون كثيرة بحيث تكون الفرصة أكبر وسيكون فيها تنوع شديد تنوع من ناحية أولا سيكون هناك أسئلة في طلب تفصيل وبص لأقوال أهل العلم مع الأدلة مع الترجيح هناك أسئلة ستشتمل على وجه واحد فقط كمثل مثلا طلب القول الراجح بأدلته وهناك أسئلة ستكون أبسط من هذا قد تكون في طلب تعريفات الشرعية طبعا لا اللغوية تعريفات الاسطلاحية من غير شرح وهناك اسئلة اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى ستكون ايضا في صورة ابسط من هذا كذكر بعض نقاط حول مسألة او شروط او كذا الى اخره وطبعا اعتقد ان سبعين ورقة وهي التي يجري فيها الامتحان والخلافيات الموجودة في مسائل هذه الابواب الاربع المذكورة ليست خلافات ليست خلافيات كثيرة وواسعة بما يسهل الامر عليك ان شاء الله تبارك وتعالى وطبعا بعد ان ننتهي من باب القضاء وبابين اخرين معه يكون هناك امتحان ان شاء الله في هذه الابواب الثلاث فحرصوا على الامتحان ولو لم تصفروا من الامتحان او لو لم تكن لكم فيه مصلحة سوى مراجعة ما درست فتلك مصلحة كبرى لان العلم يحتاج الى ماذا الى قيد اذ هو صيد ولا يحسن تركه بغير قيد والامتحان وجه من وجوه ماذا قيد هذه المعلومات ان شاء الله تبارك وتعالى هذا بالنسبة لنظام الامتحان أما توزيع جوائز الامتحان فان شاء الله تعالى ستكون في يوم الأحد المقبل طبعا هناك محاضرة الخميس كما نحن في نظامنا حول كتاب الايه؟ حول كتاب القضاء مع آخر فصل منه وهو فصل ماذا الخ الخصومة أو النزاع والدين فصل النزاع والدين ان شاء الله تبارك وتعالى لكن طبعا احتاج الى فرصة اطول في تصحيح الامتحان فستكون إن شاء الله النتيجة في يوم الأحد المقبل بإذن الله تبارك وتعالى وقلت أيضا بأن الجائزة إن شاء الله تعالى لن تقل بحال من الأحوال عن كتاب بحجم كتاب يعني سبل السلام أو كتاب توضيح الأحكام أو نحو ذلك من الكتب وسأحدث إن شاء الله تبارك وتعالى على أن يكون الكتاب المختار في هذا الباب هو الكتاب الذي ينتفع به طالب العلم وتعظم حاجته إليه وأمام ترشيحات لأكثر من كتاب ومفاضلات بين أكثر من كتاب ليكون جائزة للحضور فإن يسر أن نحصل على نسخة تكون بسعر طيب لكتاب الروضة الندية بتحقيق الشيخ وتعليقات الشيخ الألباني لحاجة بعضكم إليه أنه يشرح بمسجد الدعوة في يوم الجمعة فسنفعل إن شاء الله تبارك وتعالى طبعا أنت ستأتي فقط بأقلامك وستأخذ ورقة الإجابة والأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى ستكون الورقة كافية لك بإذن الله من ناحية عدد الورقات والصفحات ومن ناحية أنها تكفيك في الإجابة والأسئلة معا فلن تحتاج إلا أن تأتي بأقلامك ان شاء الله تبارك وتعالى والاسئله ان شاء الله تعالى ستكون باذن الله يعني الوقت يكون كافيا للإجابة على الاسئله سيكون كافيا باذن الله تبارك وتعالى لأن طبعا ساعتين اعتقد انهما وقت طيب ووقت يكفي لحل هذه الاسئله التي ان شاء الله تبارك وتعالى ستكون ما بين اربعه اسئله وخمسه اسئله يعني أرى أنه وضحت لكم كل ما أحتاج إلى توضيح بالنسبة لموضوع الامتحان معي أسئلة مهمة أنا أحب أن عليها هذا اليوم فان شاء الله تعالى أجيبه على هذه الأسئلة يقول أخذنا لإثبات الحق الشهادة والإقرار والقرينة واليمين والكتابة والعلم هل البيّنة داخل في القرائن فلم نأخذها بمفردها البيّنة هي الشهادة البيّنة هي الشهادة كما في وقعة الخلع نعم النبي صلى الله عليه وسلم أجر مصالحة بين جميلة بنت أبي بن سلول وزوجها في وقعة الخلع بما يدل على أن القاضي من أدب القضاء أن يحاول فصل الخصوم عن طريق التصالح هذه الرؤية التي رأيت بحق البنت هي رؤية طيبة فإذ لبس السياب البيضاء أحمودة جدا في الرؤية أما الذي بيدها فهو عهد وميثاق وكتاب فالله المستعان اما ما سألت عنه فهو صحيح نرجو ان تحدثنا عما يجري الان في الساحة العربية وما دورنا نحن ولا ذي غير ذلك ولو في خمسة او عشر دقائق طبعا سبق ان تكلمت مرارا وتكرارا حول موضوع اغتصاب اليهود المجرمين لأرض المسلمين في فلسطين وفي لبنان وغيرها من دول المسلمين، وطبعا لا شك أن ما يجري الآن هناك يدمي قلوبنا كما يقال. طبعا لتصلل أمة كافرة على أمة مسلمة وجرىان الدماء بالشكل الذي نسمع ونرى الآن طبعا إذا هذا أقل ما يجب عليك من حق إخوانك هناك عليك كما جاء في الحديث مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحم ومما يدمي قلوبنا أكثر فأكثر في هذه المحنة عباد الله عز وجل هو ما نحن فيه الآن مما لا نستطيع معه دفعا عن إخواننا هناك ولا نستطيع لهم منعة ولا نستطيع طبعا أن نفعل شيئا وهذا مما يدمي قلوبنا أكثر فأكثر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعذرنا بهذا أننا لا نملك في ذلك خيارا آخر من الدفع عن إخواننا سوى أن نشاركهم بما هم فيه بقلوبنا من الألم والأسى والحزن والبكاء وبما نشاركهم فيه أيضا من النصرة بالدعاء فهذا أقل ما يمكن فعله وأقل ما يجب فعله لا نستطيع فوق ذلك شيء آخر هذا أولا وطبعا أقول مما يجب ايضا في هذا الباب أنه يحسن أن نستغل مثل هذا الحدث في إقاذ شعور مهم جدا عند المسلمين وهذا الشعور يعتبر شعورا ميتا الآن ذاك الشعور هو شعور المسلم بأخيه هو شعور ميت إصارت قضية فلسطين لا تعني لكثير من المسلمين إلى أنها ماذا غصومة على قطعة أرض بين دولة ودولة وأفرغت هذه القضية من معناها الإيمان والديني حتى صارت تعني عند الناس ماذا قضية سياسية وفقط؟ فلعلينا أن نقز شعور الناس الإيماني تجاه إخوانهم مما أصاب هذا الشعور اليوم. إذ في عقيدة كثير من الناس أن الفلسطينيين يستحقون ما يجري لهم، كما نسمع الآن. ويقولون إنهم باعوا أرضهم وإنهم خونا وإنهم كذا وكذا وطبعا هذا لمن أسوأ الظلم هذا لمن أسوأ الظلم لأخيك المسلم أن نرمي الفلسطينيين جميعا بقريمة ماذا بعض منهم نحن لا ننكر أن منهم من باع أرضه ومنهم من يخون ومنهم كذا لكن هذا الوصف لا يزق على كل رجل مسلم هناك فما زنب طفل او طفلة صغيرة او امرأة عجوز او رجل شيخ كبير يقتل الان او يحذب او تهدم عليه داره او كذا حتى نأخذه بجريرة وزنب افراد فعلينا ان نتنبه ان هذا من واجبنا وهو ما يكون من اقاظ الشعور والحس الإيمان لدى الناس من المسلمين الان ممن افرغوا هذه القضية عن معناها الإيمان عن معناها الإيمان وهنا طبعا بد من إثبات أمر آخر في الكلام عن هذا الموضوع وهو طبعا ينبغي أن نؤمن بشيء أن الجهاد له وقته وله زمنه وأنه فيما أدين الله به وفيما أعلم أن وقته لم يحن بعد لأن لا أرى الأم بوضعها حار مؤهلة وقد قال رب العالمين وأعد لهم ما استطعتم من قوة ولا ينكر أحد منا أننا نفتقد هذا ولا يجوز القتال بغير هذه القوة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كم طالبه أصحابه بالقتال والجهاد فكان يرده ويقول لم نؤمر بقتال بعد فقال مع ما كان يتعرض له هو أصحابه من العذابات والاتهام والآلام نعم فكان يقول لهم هذا حتى إذا قال رب العالمين أزن للذين يقاتلون بأنهم أزن الإذن يكون بعد ماذا بعد من بعد من يبقى هناك زمن يمنع فيه القتال وهناك زمن يؤزن فيه بهذا وقد يحتاج بعضهم ممن يحتاج يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة إن الله قال فئة غلبت ولا يخفى كما في لفظ الفئة من المكافأة يمكن للرجل أن يضرب رجلين أن يضرب ثلاثة لكن لا يدخل الرجل ليضرب عشرة هذا ليس شجاعا إنما هو متهوس ومن هنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن عدد المشركين في بدر واسمعوا هذا جيدا فلما لم يدله الصبي الصغير قال كم يسبح القوم قال تسعة أو عشرة من الإبن فإذا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو رجل مخابرات من الطراز النادر لو صدق هذا التعبير أخذ هذه المعلومة فحللها الى معلومة عسكرية تسعة او عشرة يبا اذا القوم ما بين التسعمائة والالف وهذا ما يسمونه عسكريا اليوم بماذا بالعمل المخابراتي اخذ معلومة عادية كهذه في ظاهرها لا تحمل شيئا لتتحول الى معلومة ماذا ثم اخذ قرار الحرب لماذا لان العسكرية تقول اذا كان العدد من واحد الى ثلاثة النسبة أو ثلاثة إلى واحد يمكن الحرب <تصفيق> بدليل أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان كم ثلاثمائة يزيدون أربعة عشر رجلا بينما في غزوة الخندق لما علم أن القوم عشرة آلاف وجيشه لا يزيد على التسعمائة لأن الذين ذهبوا فأكلوا من بيتي جابر بن عبد الله لما زبح الشاء كانوا كم حوالي تسعماء لم يأخذ قرار حرب إنما أخذ قرار ماذا قرار حفظ فأمر بالخندق وكان الخندق على القمة من الهندسة العسكرية على القمة لأنه حفر الخندق صلى الله عليه وسلم على قهة المشركين ثم جعله بعيدا عن بيوت المدينة وهذا ما يعرف بالمرمل ايه المؤسس. لان لو جعل الخندق قريبا من البيوت لامكنهم ان يطول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عن طريق ماذا النبي لكنه ابعد الخندق ثم جعله عميقا حتى لا تستطيع الخيل ماذا تجاوزه ولذلك لم يعرف في التاريخ العسكري مانعا عسكريا كالخندق النبوي بدليل ان كل الموانع العسكرية التي تعرفون سقطت اين خط باجينو والخط الذي كان يفخر به الفرنسيون سقط واين خط برليف الذي كان يعد اسطورة عسكرية ام كان قاهره عن طريق فكره إيه؟ بسيطة يهتدي اليها اصغر سبياننا في مدارس الاعداد عن طريق مضخات الماء لكن خط الخندق لم يسقط فاذا النجو سلم لم يأخذ قرار حرب عندها لانعدام وجود ماذا مكافأة بينه وبين من وبين جيش المشركين ثم لا تنسى قبل هذا وبعد هذا أهم ما يكون وهو ماذا عدة الرجال الإيمانية والديني أنا لا أعتقد أن أمة أمة هذه الأمة التي لا تقوى على قيام الليل وصلاة الفجر لا يمكن بحال من الأحوال أن تحمل سلاحا للقتال والجياد لا يمكن ما أعتقد لأن الذي تهزمه نفسه بين جنبيه فلا يقوى أن ينتصر عليها ينتصر عليه العالم كله ومن هنا ما فعل طالوت إن الله مبتليكم بنهر اشرب يختبر فيهم أمر مهم ينتصرون على شهوات البطون أم لا فلما انتصروا على شهوات البطون أخذهم مجاهد والذين لم ينتصروا على شهوات البطون ماذا فعل؟ ردهم طالو فهل تجد أنفسنا في هذه العدة الإيمانية ونحن أمة تعيش من الفرقة حتى بين الذين يفترض فيهم أن يكونوا قلبا واحدا من الدعاء ومن العلماء ومن الخطباء فإذا هم تعلم اليوم من حالهم وهذا كله باسم ماذا الجرح والتعديل وتلك القاعدة بريئة مما يفعل كثير اليوم باسم الجرح والتعديل من إثقاط الرجل بالكلمة ومن إخراج الرجل من مسمى أهل السنة بالخطأ فإذا كانت الأمة على الحال الذي ترى فكيف يمكن؟ والذي يرجع إلى تاريخ سقوط القدس وعودة القدس سيجد أن السر في عودة القدس واحد هو سر واحد ما هو؟ كيف سقطت بخلافات المسلمين؟ وكذا سقطت الأندلس بخلافات المسلمين كان في دولة في الأندلس معروفة اسمها دولة اللي كل واحد وخذ له حتى اثنين متر في ثلاثة متر عامل فيها امير مؤمنين. صحيح دولة الطوائف كانت كده غرمات دولة ومش عارف ايش بلي دولة وقرطبة دولة وسرقصة دولة دول دول هذا كنت ما اخر ما اقرأ من التاريخ عادت الاندلس الى القوة بسبب ماذا بسبب المرابطين لما انتقل المرابطون الى الاندلس بقيادة يوسف ابن تشافين وتحولت الاندلس الى دولة واحدة استطاعوا ان يصلوا بالجهاد الاسلامي إلى أكبر دولة من دول البرتغال تسمى لشبونا بعد أن كانت الطوائف يدفعون الدية إلى فرناندو وألفونسو السادس صار النصارى يدفعون للمسلمين الدية إلى يوسف بن تشافين وولده علي من بعد بسبب ماذا؟ تحاول المسلمين إلى ماذا؟ إلى دولة واحدة فسقطت المسلمين سقطت القدس لما كانت هناك خلافة عباسية وما يزعمون من خلافة فاطمية وليست خلافة طبعا إنما هي دولة ملوك وليست دولة خلافة وحصل الخلاف صارت دمشق بعيدة عن حلب وحلب ليست دمشق ثم صارت حمص دولة أخرى ودول فسقطت البلاد الإسلامية دولة والأخرى فلما جاء عماد الدين وأرادها دولة واحدة ثم ولد نور الدين ثم توحدت الأمة تحت الخلافة واحدة خلافة العباسيين عادت ماذا عادت القدس بعد أن قطعت دولة من الفاطميين على دولة على يد صلاح الدين إذن كيف نرجو هذا لا تقول هذا على مستوى الدول وهل نحن على مستوى الأفراد حتى نلوم الدول لبعض الناس يلوم الدول، وهل نحن على مستوى الأفراد على قلب رجل واحد؟ وصدق الشيخ الألباني كم كان يتمثل بهذه الكلمة؟ أقيم دولة الإسلام في قلوبكم، تقم لكم على أرضكم. نعم، دولة القلوب قبل دولة الإيه، قبل دولة الأرض. ومن هنا قال رب العالمين: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أنلفت بينه؟ ما ألفت بين قلوبهم؟ نعم، فنبغ نعلم هذا أن الجهاد له وقته وله زمنه، والذي أراه وأدين به وأعلم أن زمنه لم يحن بعد ولم يأتي بعد، فهذا ما عدن الله به سائلا لله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين من شرور هؤلاء وأن يرد علينا دول المسلمين. وأن يرد المسلمين إلى حكم الله سبحانه وتعالى ولذلك القادر عليه أما العمل بمهنة المهامة فهو على شرط واحد ذلك الشرط بارك الله فيكم هو أن يستعين بها على رد الحقوق لأهلها فإن كان يستطيع أن يعمل بها على هذا الشرط فنعم إذن وإن لم يكن يعلم من حال نفسه ويثق في نفسه أنه يعمل بها على هذا الشرط فتركها أو لا أرجو منكم تأجيل الامتحان الرضاء لحين تضع مذكرة القضاء فتوزى في الامتحان فلا يحصل عليها إلا الذي يدخل الامتحان وعلى أساس لا مشكلة المذكرات ستستدرك فيما بعد لكن لا أجل الامتحان لأنه طبعا زلت أنبه على الامتحان من زمن وأقول امتحان بعد ان ننتهي من كذا بعد طبع كذا وحسكم على المراجعة والاستسكار فماذا اقول ماتت الهمم فوائد دفتر التوفير لا تجوز لانهار بوية تصوير الطفل المولود لا يجوز حتى ولو كان للذكرى. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدع سورة إلا تمصتها الدليل الأكيد على المس من الجن حديث ابن ماجه والذي فيه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بولدها وقد كان يسرع قال أخرج عدو الله أنا نبي الله ودعنك طبعا ما شغب به بعضهم على هذا الحديث فهو صحيح رغم أنفه لو تم اكبار شخص على كتابة دين او شك تحت اكبار فهل هذا يثبت به الحق لا يثبت به الحق طبعا اقراه مسقط شرط الشهادة متفق عليه ليس مجمعا عليه لخلاف الأحناف لا يجوز الهروب من الجمارك حتى ولو كان فيها شيء من المبالغة والمجازفة لو أن الدولة تعرضها لا بأس الذي رأى نفسه في بحر أو مكان به ماء وفي سمك سيرزق رزقا واسعا إن شاء الله تبارك وتعالى أما السمك الكبير التي يمسك بها فرب العالمين سيرزقه الزوجة فاضلة تكون بركة عليه المرأة التي ترى أنها حاملا وأنجبت صبيا سيفرج الله عنها من هموم وأنكاد أما أن الصبي خرج يقرأ القرآن فهذه الهموم والأنكاد ستأول إلى خير دين وتقوى إن شاء الله تبرك العالم <تصفيق> الذي سمع صوت أزان سيحج أو يعتمر. أما أنه صلى آخر الوقت، فلعل العمر ستأخر عليه شيئا ما. الرجل الذي رأى أنه صلى في الحرم، ستقضى له حاجة. ولعلى الله يجعل له رزقا في الحرم رزقا في مكة أو المدينة وفي أثناء عودته كان يأكل رغيفا من الحلوى هذا يؤكد ما قلت بأنه سيرزق رزقا بمكة أو المدينة تفسير ابن عباس نعم حجة لكن تفسيره لآية الحجاب ضعيف لا يثبت عن عبد الله بن عباس أنه وضع على رأسه شيئا ثم أخفى عينا واحدة فهذا التفسير لا يصح عن عبد الله بن عباس هو ضعيف النسبة إليه رأيت نفسي أنه أزم في مجلد القبيلة ولكن كنت لا أحسن الأزان صاحب الرؤيا، لعل الله سيرفع لك شأنا بهذا المكان أما مسألة أنك لا تحسن الأزان فلعلك تتهيأ لأمر هناك ولكن هذا الأمر يكون أكبر منك شيئا ما كخبة أو درس أو نحن ذلك رجل رأى أنه استوضى سمك كبيرة جدا وعندما أمسكها بيده أخذ الدم ويسيل منها وجد على القشور التي على ظهر السمكة يرسم كل منها سمك صغيرة هذه الزوجة ولكن يبدو أنك ستحصلها بشيء من بالغ الجهد. وأما الأسماك الصغيرة التي منها فهو أنك سترزق منها زرية بنات حزب الله الذين فتن بهم الناس لتعلم أنهم شيعة أولا ولسنا نحكم على الناس حكم عاطفة أو حكم سياسة لأن بعض الناس يغتروا أشكال وصور هؤلاء وبأنهم يقاتلون اليهود أو كذا فيفرح بهم حتى يذهب بعض الناس يقول دعنا من الخلافات الآن المهم أن نجتمع لا إن كنت أدعو اجتماع لكن ان تجتمع القلوب أول على عقيدة واحدة والشيعة لو تمكنوا من الأهل السنة لفعلوا بهم أشد ما يفعل اليهود ما يفعل اليهود ومن قرأ تاريخ الشيعة يعلم هذا واسكر لكم هذه القص. كان ابو عبيد القاسم بن سلام قاضيا على بعض صغور المسلمين فلما كان قاضيا رأى بعض صغور المسلمين يحرسها رافضيان وجهمي فردهم وقال مثلكم لا يحرس صغور المسلمين ارجعوا بل تعلم ان السبب الاول في اسقاط خلافة المسلمين كان من؟ ابن العلقمي الشيعي وهو الذي كان سبب لتمكين التتار من رقاب المسلمين في بغداد بما كان بينه وبين التتار من مراسلة حتى كفؤوه بأن عينوه واليا على بغداد وكانت هذه مكافأته ولكن لم تكن له ولاية فعلية إنما كان فقط هو الحاكم المدني لبغداد على وزن ما تسمعون اليوم الحاكم المدني والحاكم العسكري التطار هم أول من أحدثوا هذه البدعة كانوا إذا نزلوا مدينة يجعلوا عليها حاكما مدنيا من أهلها يصبح مجرد ماذا منظرا وشكلا ولكن كان الحكم بيدما الحامية العسكرية التتريه هم أول من أحدثوا هذا فطبعا لا تغطر بهذا ولا تحكم على الشيعة حكما ماذا حكما سياسيا أو حكما كذا فوالله لو لم تكن في الشيعة جريمة إلا ما يقولون في أبي بكر وعمر وعائشة فلا خير فيهم إذن حتى ولو قتلوا اليهود ماذا واحدا واحدا فلم يبق يهوديا على الأرض لست أرضى عنهم ولا أصف لهم ولا أحمل في صدر لهم ما يقولون في من في أبي بكر وعمر وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول كما يقول الناس هذا كان في شيعة غير الشيعة لا هناك أصل جامع يجمع جميع الشيعة وهو ماذا أن عليا أفضل من أبي بكر وإيه وأن من وجوه التعبد عندهم سبما هذا الأصل أصل جامع ليس شيعيا إلا هو على هذا ليه وإلا فما معنى شيعة؟ إلا ما هو ما معنى شيعة؟ أصل عقيدة الشيعة قائمة على ماذا تفضيل علي على من أبي بكر وعمر بخلاف فأما عند بعضهم تمام مما يصل بهم إلى درجة الكفر والخروج من ملة الإسلام كتلك الشيعة الإمامية ومنهم من يقول بأولهيت علي ومن من يقول بأن علي النبي لا آخر هذه العقائد الموجودة في الشيعة ولا تغتر فإن الشيعة أهل تقيه أهل تقيه فلا يظهر لك الشيعي ما في بطنه أبدا وكتابهم تطفح بهذا الكفر تطفح بهذا الكفر إلى اليوم هل يجوز الرجل أن يتصل على ابنه بخالتي لينكر عليها منكرا أو يأمرها بمعروف وليجب أن استأذن أباها في هذا وما الحكم لو لم يرضى أرجو ذكر الدليل بارك الله فيك لا أحب هذا لا تفتح على نفسك بابا فإن أمكنك أن تتوصل إليها عن طريق بعض النساء لنصيحتها ففعل أما أن تنصح أنت فلس أنصحك لأن هذا حقا أخي الكريم يفتح باب فساد وشر يفتح فعلا باب فساد وشر والشيطان أحيانا يستشرف الإنسان من باب الخير ليأخذه إلى باب الشر بارك الله. الاموال المحبوسة في المجالس النيابية ليس عليها الزكاة لان من شرط الزكاة ان يكون المال ناميا بمعنى ان يقبل النماء ذكر أحدهم أن الغرض من بناء المساجد ليس الصلاة لأن الرسول قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولكن الغرض من بنائها هكذا يقول نشأر على بعض أعوذ بالله أعوذ بالله وماذا قال رب العالمين في كتابه في بيوت أذن الله أن يسبح له فيها رجال لا تلهيهم عن وإقام ما جعل المساجد كدار الندوة عند المشركين وكالمقهى عند العامة إذا أراد بعضهم أن يلتقي ببعض لا قرع شوفه الأهو وإذا غاب عن الأهو يبقى إذا في مسكينة وفي بئس إنه مسكين حقا مسكين الذي يفسر الأحاديث هذا التفسير ويقول لأن النبي في وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وتهرأ نعم هذا من باب بيان حكم جواز الصلاة في أي مكان في الأرض ولكن أصل وجوب الصلاة في ماذا فلسنا كالأمم السابقة ليست لهم صلاة إلا في ماذا إلا في أماكن العبادة هذا معنى الحديث إلا وأين مئات وعشرات النصوص التي تنص على الصلاة في المساجد والتي تنص على فضيلة صلاة فيها وأين هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بين المسجد فيذهب بقدسية المسجد وبفضله وأهميته بهذا الكلام الذي قال نسأل الله لا ولدايا دروس التفسير ستبدأ بعد الانتهاء ان شاء الله تبارك وتعالى من دروس السيرة وبقيت لنا في دروس السيرة محاضرة ثانية او سلاس محاضرات فان شاء الله تعالى ما انتهينا منها نبدأ في درس التفسير ان شاء الله تبارك وتعالى يقول بأنه سئل عن فوائد البنوك فقال إذا اختلف العلماء في أمر فخس بالمبيح هذا طبعا ضلال مبين لأن ليس كل خلاف أول معتبرا هذا أول ليس كل خلاف معتبرا الأمر الثاني أنه ليس كل خلاف نأخذ فيه بالمبيح إنما ناخذ فيه بما ترجح من الدليل وأين خلف العلماء يسمي اختلاف ثلاث لكل علماء الأمة اختلافا لم يقول بإباحة فوائد البنوك إلا ثلاث محمد عبد عبد الفتاح بركة وآخرهم من تعلمون هؤلاء الثلاثة فقط خالفوا الأمة كلها فآخذ بالمبيح كيف هذا هل هذا يعد خلافا أصلا؟ لا يعد خلافا. نسأل الله تبارك وتعالى لوليدا. بالنسبة لموضوع صلاة الفجر خذ بالأسباب والتدابير. أولا من النية الصادقة في القيام. ثانيا من الوضوء عند النوم وأصكار النوم. من الوسائل المتاحة من آلات التنبيه ومن الاستعانة ببعض إخوانك على هذا الوجه من النوم ما أمكن مبكرا فلا يذهب نهارك من الطاعة في النهار حتى تكافى بمثل هذه الفضيلة في الليل إلى آخر هذه الأسباب المعينة على إدراك هذه العبادة وأسأل الله تعالى أن يوفقه لما يحبه والراء والله تعالى المستعان بعد صلاة المغرب نلتقي مع درس السيرة إن شاء الله تعالى أما الآن فنفرغ لشيء من الراحة حتى يجمعنا الله تبارك وتعالى في درس السيرة وصل لهم على نبينا محمد وعلى الله صحبه وسلم